بوك 2 سدم دي ست ستة وسبعون ستة ابداء الاسباب اثنين ابداء الاسباب اثنين и за что لماذا لم تاتي لماذا لم تأتي؟ كنت مريضا كنت مريضا اس نيدويدوك زاشتو بياخ انا لم اتي لاني كنت مريضا انا لم اتي لاني كنت مريضا зашто тя لماذا هي لم تأتي لماذا هي لم تأتي كانت تعبانه كانت تعبانه тя <تصفيق> هي لم تأتي لأنها كانت تعبانة. هي لم تأتي لأنها كانت تعبانة зашто той недойде؟ لماذا لم يأتي؟ لماذا لم ياتي؟ той нямаше لم يكن عنده رغبة لم يكن عنده رغبة зашто нямаше желание لم ياتي لانه لم يكن عنده رغبة لم ياتي لانه لم يكن عنده رغبه зашто не дойдохте لماذا لم تاتوا لماذا لم تاتوا قواتني سيارتنا معطلة سيارتنا متعطلة نيي نيدويدوخمه زاشتو اي بووريدينا لم نأتي لأن سيارتنا معطلة لم ناتي لان سيارتنا متعطلة زاشتو خوراتا نيدويدوخا لماذا لم ياتي الناس؟ لماذا لم الناس؟ قد فاتهم موعد القطار. فاتهم موعد القطار. تا نيدويتوخا لم ياتوا لان موعد القطار قد فاتهم. لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم. زшто لماذا أنت لم تأتي؟ لماذا أنت لم تأتي؟ نبي لم يسمح لي. لم يسمح لي. أص ندوي не биваше. ваше. Лам аети, ліані лам юсмах лі. Лам аети, ліані